لتفسدن في الأرض مرتين ولتعنن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ كَمَا وَعَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا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 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عمقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ مِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ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 يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأول فأولئك كان سعبهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطا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 وقضى ربك أن لا تعمدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل, أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وَقِفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّ الرَّبُّ رَحِمَهُما كَمَا رَبَّيَانِي صَغيراً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيِنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَدَا قُلُوبَهُمْ أَتَنَّةَ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَمْ عَلَى أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا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 أو عذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقه مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ ربك أَحَاطَ بالناس وَمَا جعلنا إِلَّا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 وَإِذَا لَتَتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كَتَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِذَا اللَّهُ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُنُوَكِ الشَّمْسِ إلَى غُسْقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا